بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> انتعينا إلى البحث عن مسألة شاطئه الأمام لأن الامام لو اذن لان الاذن الخمس للامام وبعض الغنم تقسم بعد استثناء صفايا الملوك وامثال ذلك تقسم البقيه على المقاتلين واما لو لم يكن دين الايمان فالكل لله اردت تقسم على ذلك هذه المساله شبه اجماعيه ما انا لم احد مخالفا في المساله مش طبعا بيعود اجماع مش سهل لكنه لم يلق مخالفا في هذه المساله إلا اجماعيه أو هي مشهور شهرهم عظيم ولكن أصبحت من المسائل الصعبة جداً في ناحية الدليل هل عجبا نفس الإجمع مجأله دليلاً؟ أن هناك روايات تدل على على المطلب، وبهذا الإجماع محتمل قوي أن يكون مدرك متكون روايات. الميزان والمقياس هي الروايات. فَلَوْ لَمْ تَتُمْ عِندَنَا مَادَا نَصْنَع? de z caveen niet zam К Sceneen, dus daarom we z Background en waarom we van de zove, de لكنها ساقطه سقوطا ذريعا من ناحيه سنديه الروايه هي روايه الوراق الباب الأول من الأنفال الحديث السادس عشر وبإسنادي عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي الله عليه السلام قال إذا غزا قوم لغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس فهذا واضح في المقصود بشكل صريح ولكن اولا هذا يقول عن رجل سماه ونحن لا نعلم من هو هذا الرجل وثانيا هذا الحسن بن احمد بن يسار تحت الخط ينقل عن هامشة نسخة من الوسائل الخطية بخط مؤلف ظاهر مقصودة في هامشه ذيك النسخة مكتوب أنه في نسخة الحسن بن أحمد بن بشار أو بشار مال وسواء كان يسار أو بشار أو بشار على كل رجل مجهول maar al die, deze verhalen, is het punt van de verhalen. Het Al is de verhalen hebben Het هو الباب الأول الحديث الثالث عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن مهاب هذا السند لا غبار عليه واضح الصحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم هنا أنا مكتوب ثلاثة أخماس هذا اللي أشعرنا لأنه على الأكثر النسخة الصحيحة هي نسخة أربعة أخماس مو ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحاب هذا هذا الحديث من ناحية السند ما بكلام ولكن وقع كلام مكثف حول الدلالة وذلك فأولا وفي أول نظرة يقال أن هذه الرواية لا علاقة لها ب قتال بلا إذن الإمام الرواية صدرها راجعة إلى القتال بإذن الإمام خب يقول للإمام الخمس والباقي للمقاتلين وذيلها راجعة إلى عدم القتال ما لم يكن قتال أسلم ومن دون قتال يعني من دون هم استسلموا وفرضوا رادوا يقاتلوهم استسلم ما ما قاتلوه ودفعوا عندئذ الغنائم إلى المسلمين خب هذا يقول كله للإمام وهذا مما لا شك فيه هذا داخل في الآية المباركة ما أوجفتم عليه ما أفا الله على رسوله ما أوجفتم عليه بخير ولا ركب أما ما إذا كان قد هناك قتال ومن دون إرني الإمام فلم يتعرض لهم هذا الإشكال الذي يأتي بالذنب في أول وحده هذا الإشكال خب يجاب عليه وإلى هذا الحاد الجواب سهل وهو أنه نحن لا يهمنا الذيل ما نريد نتمسك بالذيل إنما نتمسك بالصادر نتمسك بقوله إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس هذا مع أمير معنى أنه إذن هناك تفصيل بينما لو كان مع أمير أمره الإمام أو لم يكن يعني في الحقيقة تفصيل بين الإذن وعدم الإذن en kana, de Imam, azen, ze, natuurlijk, hij zal ze een Amira, en ze zullen hier en vijfde Imam. Aan de, ze niet, dat, en, en ze zijn in het midden van zichzelf, de moslims, ze zijn op de en zijn وفي أغلب ولا يبعد يعني أو في أغلب الظن أن مصدر منشأ الإجماع هي هاي الرواية هالرواية اللي هي الصحيحة صندا ومع ملاحظة دلالتها بهذا المقدار وطريق الاستلال بهذه الرواية هناك طريقان للاستلال بهذه الرواية. الطريق الأول أن نتمسك بمفهوم الشرط، والذي بنى عليه مشهور الأصوليين أو مشهور المتأخرين من الأصوليين، من أن الشرط هو مفهوم يختلف الشرط عن الوصف. في الوصف ما آمنوا عادة بالمفهوم، لكن في الشرط آمنوا بالمفهوم، وهنا أدات الشرط موجودة. إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منه الخمس لله والرسول هذا شرطين أداة شرط وأخذت في الجملة الشرطية خصوصيتان القتال واحد أحده الخصوصيتين مع أمير أمره الإمام الخصوصية الثانية يعني هناك شرطان في الحقيقة والمفهوم مفهوم الشرط ينحل انحلال القيود الموجودة في الشرط فإذا, فإذا انتفى الشرط الأول يعني لم يكن قتالون هذا كله للامام سيكون كما صرح بذلك في ذلك الروايه وان انتفى الشرط الثاني وهو أنه لم يكن, بأمر لم يكن مع أمير أمره الإمام أو قل لم يكن بإذن الإمام أيضا يصبح كله للإمام لا يقسم على المقاتلين هذا التمسك بالقضية الشاطئة هذا هو الطريق الأول من طريقي الاستلال بهذه الرواية إلا أن هذا الطريق يواجه صعوبة الصعوبة هي التعارض بين مفهوم الشرطية الأولى ومفهوم الشرطية الثانية أو قل التعارض بين الصدر والذين فكما يمكن أن يتمسك بمفهوم الشرطية الأولى ويقال قوله إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منه الخمس وقسم الباقي مفهوم أنه إن لم يكن مع أمير أمره الإمام لم يقسم يكون له للامام خب تعالوا اعكسوا تمسكوا بال بالشاطئه الثانيه وهي قوله إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يعني اذا ما كل قتال كله للامام مفهوما انه ان كان هناك قتال ليس كله للامام بل المقاتلون لهم حصة هذا مفهوم وهو مطلق وهو مطلق بل المفهوم مطلق يقول إن كان قتالون فالمقاتلون لهم حصة سواء مطلقا سواء كان القتال بإذن الإمام أم لم يكن بإذن الإمام مطلق Wabima għannal kala għamajn eħadjuhma għaw xatli jatan eħdjahma muntasalib il-ukra, jatumul iġmal. La is... het La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. هذا الإشكال الذي يورد على الاستدلال بمفهوم في المقام إلا أن هذا الإشكال فيما أذكر اذا أنا ما مشتبه السير الخوئي رحمه الله عالجه يقول لا يوجد تعارض بين ال الصادر والذيل أو بين المفهومين ذلك لأنه بعد أن فرض في الصادر إذن الإمام قال أنه إن قاتلوا عليها مع أميرا أمره الإمام فرض في الصادر إذن الإمام بعد أن فرض ذلك فاصل اذن الامام مفروغ عنه ومفروض بعدين حينما يقول وان لم يكونوا قاتلوا هذا اشاره الى فرض عدم المقاتله الذي هو فرض في مقابل الفرض الاول وهو المقاتل باذن الامام يعني كأنما لا ينظر عليه الصلاة والسلام في ذيل كلامه حينما يقول وإن لم يكونوا قاتلوا لا ينظر إلا إلى حصتين القتال بإذن الإمام وعدم القتال يعني كأنما الإذن أخذ مفرغا عنه فالأمر دائر بين القتال بإذن الإمام وعدم القتال يقول إن لم يكن قتالون كله للإمام هم مفهوم أنه إن كان قتال بإذن الإمام فهناك خص للمقاتلين ولا ينظر الذيل إلى فرض القتال بغير يعني المفهوم مفهوم الذيل لا ينظر إلى فرض القتال بغير الإذن، فإن أصل الإذن فرض مفروغا عنه في الصدر فكأنه في الذيل ينظر فرض عدم القتال في مقابل القتال بالإذن مو في مقابل مطلق القتال وعليه فالذيل لا, ير... لا يعرض الصدر وبالتالي ناخذ بمفهوم الصدر من دون مشكلتين هذا علاج فيما اذكر هذا العلاج يفهم من بعض عبائر السيد الخوي رحمه الله على كل حال سواء تم, تم هذا العلاج او لم يتم نحن على مبانينا هذا الطريق لا يتم لأننا لم نبني في بحث أصول لم نبني على مفهوم الشرط فهذا الطريق لا يتم نحن على مبانين هناك طريق ثاني أسلم من الطريق الأول هناك طريق ثاني وهو أننا دعنا عن الأدات عن أدات عن أدات الشرط أصلاً ما ننظر إلى مثلك أن الشرط يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ إنما ننظر إلى نك إلى النقطة التي تذكر في مفهوم الوصف. فصدق ظنن أدات الشرط هم داخل عليا فليكن ما يظهرنا. ننظر إلى النقطة التي تشرح في مفهوم الواصف وهي نكته ان ظاهر القيد الاحترازي ظاهر القيد الاحتراز الا اذا كانت هناك مناسبات تخرج القيد عن كونه احتيازا والا ظاهر القيد الاحتراز حينما قال maar Amirin ammeren de imam, het is het is is het is het is het is het is het لا نقول بالمفهوم، ولذا ننكر المشهور أنكر مفهوم الوصف، بسبب أنه أن القيد وإن كان ظاهرا في الاحتراس، لكن القيد حينما ينتفي ينتفي شخص الحكم، ولا ينتفي سنخ الحكم. هذا الحكم بالذات ينتفي. إن لم يكن معهم أمير أمره الإمام. هذا الحكم بالذات يعني الحكم بتقسيم الغنيمة على المقاتلين هذا الحكم بالذات ينتفي ولعل هناك حكم آخر أيضا بتقسيم الغنيمة على المقاتلين في القتال الذي لم يكن بأمر الإمام لعله ذاك الحكم حكم آخر شبيه بهذا الحكم وانتفاء قيد الحكم لا يدل على انتفاء سنس الحكم هذا الإشكال الذي يورد على هذا النمط من البيان عندئذن هذا الإشكال جوابه سهل جوابه هو أن أننا حينما نحتمل فقهيا أن يكون القيد قيدا لشخص الحوك هذا الكلام يرد مثلا أفقه الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجزه شيء أو ماء أقول كور هل سلفقول بلغ لا تدخل في أدت الشاب ماء أقول لا ينجزه شيء خب إذا صار ماء جاري لكنه جاري أو ماء المطر أو له مادة أو ما شابه ذلك قد أيضا لا ينجسه شيء فماء الكر لا ينجسه شيء يدل على أن الكرية إذا انتفت فشخص هذا الاعتصام ينتفي قد يكون اعتصام آخر للجاري أو لما له مادة أو للمطر أو لماء البئر يمكن ولكن في المورد الذي لا يحتمل فيه التفصيل كما في بحثنا في بحثنا احنا لا نحن نعلم أنه أن إذن الإمام إما شرط أو ليس شرط تفصيل ماكو. إما أن إذن الإمام شرط مطلقا شرط أو ليس شرط مطلقا ليس شرط كل تفص... كل احتمال تفصيل من ناحيه فقهيه ما موجود اذا لا شك ان القيد هنا ظاهر في الاحتراز لا شك انه بده يحترز من فرض عدم الاذن وفي فرض عدم الاذن تفص... احتمال اي تفصيل من التفاصيل ما وارد فقهيا فيتعين أن يكون هذا القيد قيدا لسنخ الحكم. يتعين أنه إذا انتفى الان آآ انتفى آآ تقسيم على المقاتل. إطلاقا إذ لا تفصيلا في المقام. هو ليس من قبيل ماو الكور ماو الكور معتصم. هو, هو خو هناك فقهيا احتمال التفصيل وارد. ماو الكور معتصم. غير الكل إشلون؟ غير الكل إشلون؟ غير الكور هل معتصم أو لا نقول الفصل غير الكور ان كان ماء قليل مو معتصم ان كان له ماده معتصم ان كان بئرا معتصم ان كان مطر معتصم التفصيل وارد هناك اما في مورد لا يوجد فيه احتمال التفصيل فقهيان يدور الامر بين الموجب الكليه والسالب الكليه عند إذن ما دام هو أتى بذكر الإذن فإن لم يكن اذنون يتأتى الصاربة الكلية وهي أنه كلما بعد ما دام الإذن ما موجود الغنيمة ما تقسم على المقاتلين. وعندئذن يصبح المفهوم هنا في صدر الرواية يصبح شبه قطعي يعني كالنس بهذا البيان يصبح المفهوم شبه قطعي كالنس إذا قول قامنا بمفهوم الشرط هم. قول هذا وذيل الرواية بها شرط والشرط إلى مفهوم فليكن هذا مفهوم الذيل مرح يعارض مفهوم الصاد لأن مفهوم الصاد صار كالنص مفهوم الذيل بالإطلاق بالإطلاق الصادر يتقدم لأنه كنص ما ما يقبل تف أي تفسير آخر تفسيره منحصر بمسألة أن الإذن شرطون وإلا للغا ذكر الإذن ويثبت المرطين هذا هو الطريق الثاني أو المنهج الثاني والذي هو أقوى وانضج من المنهج الأول ولعله بهذا يفسر الإجماع الإجماع لعله من هذا كان إلا أن المشكلة العويصة التي نقع فيها هي أننا ماذا نصنع بالروايات المعارضة ماذا نصنع بالروايات المعارضة والتي ظاهرها أنه لا إذن الإمام ليس شرطا. تلك الروايات ماذا نصنع بها هناك رواية واحدة معارضة وهناك طائفة كبيرة من الروايات معارضة أما الرواية الواحدة المعارضة فهي رواية الحلبي الباب الثاني مما يجب فيه الخمس الحديث الثامن وبإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم. مكتوب في أوانهم وتحت الخط يقول أنه وفيها كذا في الأصل والمخطوط وفي هامشه النسخة لوائهم يعني يكونوا في لوائهم وأظن أن هذا هو الصحيح يعني أوانهم هو لوائهم أنسب يكونوا أفرغ في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة هم يقاتلون الكفار ويخ ويخلون غنيمة لا لا يؤدي خمسا ويطيب له خب هاي الغنيمة حتما ما كانت بإذن الإمام وفي لغائهم هم اللي بل عباس ما كانوا يجون يسأذنون من الإمام وليس مع أمير أمره الإمام يتجمع كان أكل، فمع ذلك يقول يؤدي خمسا ويطلب له هذه رواية، هاي الرواية أنا كاتب هنا قديما كاتب في حاشية ال، بسأل أنا كاتب. أو بالنسبه للسند وبإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل أنا كاتب الظاهر أنه علي بن إسماعيل بن عيسى ولا دليل على وثاقته قد يناقش سنديا وبعضهم يناقش الروايه دلاليا وهذا طالعه حتى نبحث من غاد إن شاء الله هذا بحث مفصل سنديا ودلاليا والمهم أو الأهم من هذا طائفة من الروايات كثيرة العدد وهي أخبار التحليل تحليل الخمس أن الخمس حلل, حلل للشيعة اخبار التحليل قسم كبير منها اسم نريد ندخل في بحث اخبار التحليل اخبار التحليل هو في البحث بحث يطرح حول أنه عجباه في ايام الغيبه هل يجب اصلا دفع الخمس او لا ننكر نقول في ايام الغيبه لا حاجه ما لا يجب على الشيعه دفع الخمس لاخبار التحليل هذا بحث نحن الان نريد ندخل ذاك البحث وانما نقول قسم قسم من أخبار التحليل قسم كبير من اخبار التحليل وارد في تحليل خمس الغنيمه غنيمه الحرب التي الحرب التي تقوم على بقياده خلفاء الجور وليس باذن الامام بقرينة لتطيب لهم الولادة وقراءة يذك يذكروها تدل على أن المقصود غنيمة الحرب. لا أتبر أن الغنيمة بها أيضا جواري والجواري عن إذن لو لم يحل الإمام في هذا الشيء اللي وقعت في يدي وقعت في يديه جارية من ذيك الغنيمة ولد سيكون ولد زنا مثلا فلكي يحل تحل مولدهم يحل مولدهم خلل هذه طائفة من الروايات لعلنا نقرأ مو نقرأ كل أخبار لتحديدها نقرأ هالطائفة من الروايات لعلنا نتعرض لهم خب هذه الروايات على كثبتها تدل على أنه ديك الغنائم خمس خمسة للإمام مو كل للإمام لو كانت كله للإمام ما معها تحليل الخمس الإمام كان يقول حللنا كله مو الخمس وكل الإمام الإمام كان يقول حللنا كل للشيعة مو يقول حلل حللنا الخمس للشيعة فعجب إذن ليست المسألة مسألة أن الغنيماء إن لم تكون بإذن الإمام ما بيو خمس إنما كله للإمام تبين ان الغنيمه اذا كانت لم تكن باذن الامام هم بيخوص هاي هاي المشكله التي تقع امامنا هذه هذا هم طالعوه حتى نبحث لنرى هل هناك مخرج من هذا الاشكال دا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته